الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هذا كلام ديننا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم بالظغدكم لا تنفذوه فتبوا الى بارئكم فقتلوهم فصكم بذلك خير لكم اي وإذ قلتم يا موسى بنؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون اشكون وضلنا على ظلام ما وعسنا عليكم لمن والسماء كروم طيبات ما سقناكم وما وقلوا هذه القضية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حبطة نغفر لكم خطاياكم Kulun, kulun, kusuhun, kusuhun, kusuhun. Kulun, kusuhun, kusuhun, kusuhun. Allah? Alhamdulillah, rabbi alamein. Ar-rahmad, ar-raheem. Ma ei أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى مَصْلِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَكَ فَادْعُ لَنَا رَبَكَ لَنَا مِنْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ I tight